سأن من نطفة عن شج النبتين فجعله سني عن بصيرة إن لبينا السبيل إن شاكرا وإن كفورا سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عيلا يشرب بها عباد الله لا تفديرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام 121. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا 122. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شعره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه سيرا. إنما نطعمكم بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا لخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقعنا وذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكين فيها على الأراء لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنته وحريرا متكين فيها على الأرائك لا يرون في يَسْمُو وَلا زَمَنَ لِإِرَا وَدَارِيَةٌ عَلَى انْغِضَالِهَا وَظِلٌّ لِأَفْقُوفٍ عَذْلِ نَهَا وَيُطَافُ لَهُ فِي كَانَتْ قَانِيرًا فضتي قدروا ما تقدر من فضة وعقول كانت قوارير قوارير من فضة قوارير من فضة ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطاف عليهم ويدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم دغلؤا منثورا وَإِذَا رَأَيْتَ فِيهِمْ رَأْسًا عَيْنَ وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا سِنْهُ بُنّ وَاسْتَبْرَقَ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُم رَبُّهُمْ شَرَابَهُ طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ 109. وعليك القرآن تنزيلا 110. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا 111. اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا 113. خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا